وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد إخوة الكرام الحديث من أنواع الحديث الضعيف الحديث المضطرب أنواع الحديث الضعيف الحديث المضطرب وذو اختلاف سند أو ماك مضطرب عند أهل الفن طيب الاضطراب لغة حديث المضطرب لغة هو اسم فعل من المضطرب اسم فعل اضطراب. واصله من اضطراب الموج اذا كثرت حركته وضرب بعضه بعضها فالاضطراب اختلاف اختلاف تضارب تلاطم هذا معنى الاضطراب والتضارب والتلاطم لو وجدت اسدا يتضارب مع فأ فطبعا الدقه تسميه ايش تسميه اضطراب صح ولا لا لان ده فيه تضارب واختلاف الله الله يهديكم هل فقر يستطيع أن يتضرب على الأسد ها يستطيع الاضطراب لابد من التساوي الأمواج متساوية لا لا يمكن أن يكون دهض ده عصر هض ما يصح أن يقال فيه اضطراب الاضطراب عند التساوي طيب الاضطراب اصطراحا هو الحديث الذي جاء من أكثر من وجه أو من وجوه مختلفة متساوية مع تعذر الجمل. يبقى إذن الحديث المضطرب اصطراحا له ثلاثة شروط الشرط الشرط الأول أن يأتي من أكثر من وجه، أن يأتي من أكثر من وجه. شرط الثاني الاختلاف يبقى من أكثر من وجه مختلف. شرط الثالث متساوي في القوة. يعني روات الروات الأول سقاط، وروات الثاني سقاط، وروات الثالث سقاط، وروات الرابع سقاط. هذا شرط الثالث. الشرط الرابع عدم إمكان الجم. لا نستطيع النجمة. يبقى متى يكون الاضطراب إن لم نستطع. النجمع بين هذه الروايات التي ظاهرها التعارض ينقسم الاضطراب الى قسمين اضطراب في السند واضطراب في المتن يبقى اختلاف في السند مع التساوي تخيل اضطراب تساوي مع اختلاف مع عدم امكان الجمع يبقى اختلاف في السند مع عدم امكان الجمع واضطراب المتن نفس الامر اختلاف في الالفاظ اختلاف في الاحكام مع التساوي مع عدم امكان الجمع من هذه الامثله مثلا حديث ابي بكر رضي الله عنه أرضاه قال يا رسول الله أراك شبت قال شيبتني هود وأخواتها الدرخ دني أعلى هذا الحديث ضعفه الدرقني في العلد أعلى هذا الحديث وضعفه وقال هذا حديث مضطرب قال هذا حديث مضطرب ثم بيّن هذه العلة علة الاضطراب قال لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق وقد اختلف عليه فيه على نحو من عشرة أوجه فمنهم من رواه مرسلا يبقى انت لو جعلت دائره في الوسط كده او اسحاق تجعل عليه كم هذه الاوجه كلها فيها الاختلاف على اسحاق يعني مدار الاختلاف على من على ابي اسحاق هذا الاختلاف عليه بعضهم رواه من طريق ابي اسحاق مرسلا يعني ايه مرسل يعني ايه مرسل يا اخوه رواه مرسلا يعني اسخى الصحاب طيب وبعضهم رواه موصولا وبعدهم رواه من مسند أبي بكر وبعدهم رواه من مسند سعيد وبعدهم رواه من مسند عائشة يعني لو ترى هكذا بعضهم رواه إن ده من حديث أبي بكر بعدهم قال ده من حديث عائشة رضي الله عنها أرضاه بعدهم قال لك حديث أبي سعيد مثلا أو سعيد وبعدهم رواه عن النبي مباشرة مفهوم يعني اما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وأسقط الصاحب بعضهم لا رواه وذكر الصاحب أبا بكر والثاني ذكر عيش والثالث ذكر فلان الثالث من الصحابة فهذا اختلاف وهذا الاختلاف كما قلت الأوج العشرة متساوية في القوة الأوج العشرة متساوية في القوة فلما تساوت كما قالوا فلما تساوى واختلف تعارض فتساقط تعارض فتساقط فلذلك ما أمكن الجمع بين هذه الاختلافات فقلنا هذا الحديث في علة وعلة الاضطراب مع صحة السند كل سند مجرد وحده هو صحيح لأن رجاله وثقات ومع ذلك نقول هذا الحديث ضعيف لماذا؟ لأنه جاء من أوجه مختلفة وهذه الأوجه لم يمكن لم نتمكن من الجمع بين هذه الأوجه مثال آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه الذي قال فيه إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فليضع عصا. فإن لم يكن معه عصا فليخط بين يديه خطا ثم لا يضره ما مر أمامه ثم لا يضره ما مر أمامه هذا الحديث أيضا فيه اضطراب فيه اختلاف على إسماعيل بن أمية إسماعيل بن أمية اختلف الرواة عليه اختلافا كثيرا فقيل عنه عن أبي عمرو بن محمد بن حريف عن جده عن أبي هريره هذه الروايه اولى الطريق الثاني قال عن أبي عمر ابن محمد ابن عمر عن جده هوه الأولى كانت عن إيش عن جده حرائث بن سليم عن أبي هريره رضي الله عنه وأرضاه وقيل عن فلان ابن فلان إلى أكثر من الحشة تريه أيضا لبعندنا اسماعيل اسماعيل بن أمية لو قلنا اسماعيل بن أمية عن اسماعيل بن أمية عن أبي عمر أبي عن جده عن أبي هريره ده الطريق الأول الطريق الثاني قال أيضا عن أبي عمر عن محمد بن حريث عن جده أسقط إيش أبي عن جده عن أبي هريض الثالث قال عن فلان ابن فلان ولم يذكر الجد عن فلان ابن فلان بهذه الطريقة أيضا عشرة طرق طبعا هذا الحديث إليه في حداج بن أرطاء حداج بن أرطاء مدلس وهو ضعيف فهذه الطرق كلها طرق متساوية هذه الطرق كلها طرق متساويه فلما تساوت وما استطعنا ان نفرق بين هذه الاختلافات ولا نجمع بينهما قلنا تعارضها فتساقط فهذا معنى الاضطراب يبقى الاضطراب ان تختلف اوجه الروايات تاتي من اكثر من طريق في قوة واحدة تتساوى في القوة ثقات أسبات، الطريق الاول ثقات اسباب الطريق الثاني ثقات اسباب والطريق الثالث ثقات اسباب وبينهم اختلاف ولا نستطيع الجمع نقول هذا الحديث فيه عله وهذه العله ليست العله ضعف في ايش في الإسناد. إلا إلا ضعف في إيش ما نستطيع أن نجمع ونقول هذا الخلاف بين الثقة والثقة, والثقة. هناك وهم لا بد أن يكون هناك وهم من لا نستطيع أن نرجح فنقول إذن السلام من ذلك للحيطة في رواية حديث النمسلم نتوقف عن رواية هذا الحديث أو نقول الحديث بالاضطراب ونقول هذا حديث ضعيف طيب الاضطراب هذا الاضطراب في الاسنال أم الاضطراب في المه مثلا تقول ما رواه الترمذي عن شريك بن ابي حمزه عن الشعبي عن فاطمه بنت قيس رضي الله عنها و قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاه فقال إن في المال لحقا سوى الزكاه إن في المال لحقا سوى الزكاه الاضطراب حيظهر عندكم هنا في المتن اكثر من الاسناد انكم يعني في الاسناد ما تدربتم على الاسانيد في المتن حيظهر عندكم المتن الأول قال إن في المال لحقا سوى الزكاه أما الرواية الأخرى التي رواها ابن ماجه بنفس الإسناد قال او بإسناد اخر فيه قوة أيضا قال ليس في المال حق سوى الزكاة ليس في المال حق سوى انظروا إلى المثنين المتن الأول قال إن في المال هنا يقول هذا المال المال الرواية الرواية الأولى تقول رواية تقول رواية صحيحة تقول في المال حق سوى الزكاة هنا على المقابل الرواية متساويه متساوية لابد متساوية هذه ليس في المال حق سوى الزكاة ما رأيكم في المتنين انظروا كذا الأول يقول, الأول يقول في المال حق سوى الزكاة والمتن الثاني يقول ليس في المال حق كيف تجمعون بين الروايتين لا يمكن الجمع فمع ذلك قال بعض العلماء وهو الإمام العراقي قال هذا الحديث مضطرب مضطرب المد لا نستطيع أو لا يحتمل التأويل قال التأويل فيه تكلف فلا يحتمل التأويل فإذا يكون هذا الحديث فيه عله وهي علة الاضطراب أقول خولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير